فضيلة الشيخ من أكل لحم إبل أو لحما مشويا هل يستلزم ذلك الوضوء روى مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال الرجل أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال الرجل أصلي في مرابض الغنم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال الرجل أصلي في مبارك الإبل قال لا وروى مسلم أيضا إنما الوضوء مما مست النار توضأوا مما مست النار وروى أبو داود عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء قال النووي ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وجماهير من التابعين ومالك وابو حنيفة والشافعي وأصحابهم محتجين بحديث جابر المذكور وهو عام يشمل لحوم الإبل وغيرها وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيا ابن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة وحكي عن أصحاب الحديث وعن جماعة من الصحابة إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل اعتمادا على الحديثين الأولين والجمع بين أمر النبي بالوضوء من لحوم الإبل وما كان عليه في آخر الأمر من ترك الوضوء مما مست النار هذا الجمع فيه كلام كثير وقد رأى بعض العلماء أن الأمر بالوضوء يراد به غسل اليدين أي الوضوء اللغوي وإن كان هذا الرأي فيه مناقشة عند إيراده للجمع بين الوضوء وعدمه والمختار للفتوى هو رأي جمهور الفقهاء من عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل أو ما النار والله أعلم